KUR'AN'IL MEJİND BEL ACİBU ذر منهم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ متنا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رَجْعٌ بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق e lemma jaehum fi emrim إِن فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لها مِنْ فُتُورٍ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 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نُّبَارَكَ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ نخل باسقات لها طلع نظيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع Kullu kazzab ar-rusulu fa haqqun 'adin Afa ayna fi jadid ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كُلُّ نَفْسٍ مَّعَها سَائِقٌ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 القيا في جهلا ما كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر الذي جَعَلَ م اللهَِّ إلَن آخَرَ فَأَ القِيهُ فيِي العَزَ <الشديد> قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Yüma nıqolul Jannah mahlim telat ve tuqolul helmim mazid ve azlifet el jannahu lılttqinı gair HAZA MAN TUADUNA LIKULLI AWABIN RAHMAN BIL GAYBI WA JAA'A BI QALBIN MUNEB INDAKHULUHA ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 أمتة أيام وما مسنا من لغوب تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا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 Kirf bil Qur'an, manyi kafı